الحمد لله se -a. انما الاخفر في يوم من تشوا سفيل ابصر مقطعا لا يرتد الى الهمم وعقدتهم را انَّ مَا يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ نَمَنَ عَذَابَ أَلَمْ نَأَخُذْ نَأَجِلُ قَرِيبًا نُذِيبُ wa lahumtu fi masakiril amin ga gonna... إسراطاً مستقيم إسراطاً الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولم In no